يا مَعْشَرَ الجِِّ وَالإِنس إنِنِ السْتَقَاعتُم أَنْ تَفُذُ أن مِن أَقَطاءِ السَّموكِ وَالأَرض إِِاسْتَطاتُم أَنْ, أن تَنفُذُ مِ أَقَطالِ السَّموكِ وَالْأَْضفًَا فُذُولَا تَمفُذونَ إِلَّا بِسُطان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 متكئين على فرش بطائنها مِنْ استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لَمْ يَقُمِسهُ إِسُ أَبِلَهُم وَل جَ فَبِأَ آلَ إِرَبِّكُ م تُكَذذِبَان كَأََّهُ اليَاقُوتُ وَالمَرجان فَبِأَ آلَائِ رَبِّكُ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهَِّ خَيرَةٌ حِسَان فَبِأَ آلَ إِرَبِّكُ مَا تُكَذبَان حُورَّ قَصُاتُ فيِيخيام فَبِأَ آلَ إِرَبِّكُ مَا لم يقمِثهُ إِسُ قَلَهُم وَلا ج فَبِأَ آلَ رَبّكُ ما تُكَذذبَان مُتَّكينَ على رََفٍ خُّرِ وَعَبَقَرين حِسَان فَبأَ آ ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام